فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْنَعُ مَا الْكُبَرُ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَد أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها ما لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى